بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ فُرُضُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ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 البيت الحرام يبتغون فضلا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتذوا وتعاونوا على الذر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ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 اِذَا آتَيْتُمُ أُجُورَهُمْ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَاتِحِينَ وَلَا مُتَخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 او لا مستم او لا مستم النساء افلا تجدون ما ان فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فمسخوا بوجوهكم وايديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولا يريد ليطهركم وليتم من نعمته وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم ومي فاقه الذي واثقكم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 لكم شنآن قوم على ألا تعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعذى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذكروا نعمه الله عليكم فطَو أَ يَدَشُكُ إلَْكُم أَدَهُم فَكَفَّ أَذِيَهُ مكُم فَكَسَّ أَيدَهُ مكُمْ وَاتَّفُ الله وَرَ اللهَّه فَيَتَ وَكلمُؤ وَلَ قَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَبَنِي إصرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْ وَمُثْنَ شَرَ نَ قِيبَ وَقَالَ اللهَّهُ إِ مَاكُملَإِن أَقَْتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّكَةَ وَآمَْتُم وَآمَْتُم يُوسُلي وَعَذَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ غَائِبَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤك قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق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 مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا يُبَيِّنُ لَكُم عَلَافَةً مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جِئْنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ أَن تَقُولُوا مَا جِئْنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جاء أكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ اذ جعل فيكم انبياء او جعل لكم ملوك واتاكم وجعلكم ملوك واتاكم مالا يبتي من العالمين يَا قَوْمِ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَقْرُجُوا مِنْهَا فَإ يَفْدُ مِنهَا فَإِنَّ ذَخِلُون قالَا رَجُلان مِن الَّينَ يَقافُونَ أَن مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَخُلُ عَلَيْهِمُ البَاب فَإذَادَ قَلْثُمُوه فَإَِّكُم وَادِبون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 قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأتي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واذل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولن يتقبل من الاخر قَالَ لَا أُقَتِلُ لَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ إني أريد أن تبوء بإثني وإثنك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعث له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ تَأْكِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَمْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَ تَأْكِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّابِمِينَ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 انما ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف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 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَا حَوْلِيَافْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُخَبِّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخُلُّوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ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 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكِبْرِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَا وَضَّحَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فخذوه يَقُولُونَ إِن أُوتِيتُم هَذَا فَخُذُوهُ وَإِلَّا امْتِنُوا فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَهُمْ ويطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسقط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين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 يَقُومُ بِأَنَّ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ وَالرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَسْتُخْفِذُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الضعف أولئك هم الكافرون وَكَتَرَنَا عَلَيْهِم فِيهَا أََّ النَفسَبِ النَّفْسِ وَلعينَ بِاللعين أَ النَفْسَ بِ النَّفْسِ وَلعينَ بِالعَينِ وَالْأَسَ بِالأَن في وَالْقُذونَ بِالْأُذ وَْأُذونَ بِالأُذُون وَسَِّ بِسِِّ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 وَآتَيْنَاهُر إِن جِلَ فِيهِ هُدَو وَنُورٌ وَمُصَدِّقَ فيِيهُدَو وَنُورُ وَمُصَدِّقَر مِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ وَهُدَا وَهُدَو وَمَوْ عيُضَةَ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 بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أنزل الله إليك. فَيَتَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعضِ ذُنوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 يُسَارِعُونَ فِيهِ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَاءٌ رَّبَّنَا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْهُ فَيُصْبِحَ صَيِّبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ لَا وَيَقُول ال الذيَّذينَ آممَن أَهَا أُول إَِّذينَ أَقسَمّ بالِالل أَهَاأُول إَِّذينَ أَقَصَمُ بِلَّهِ جَهْدَأَمَانِهِم إِهُم لَافُم حَدِقَتْ أَحْمادُهُم فَأَصْبَقُ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسيؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اذلة يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ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 ظَلَمَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلَأَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 وترى كثيراً منهم يسارعون في الإفن والعدوان وأكلهم السخت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإفن وأكلهم السخت لبئس ما كانوا يصنعون وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ قُلْ لَكُمْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَاثَارُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم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 ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا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 لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا فريقا كذب وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّهُم ثُمَّ تَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوّ وَصَمُّوا كَفِرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 انَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلَاثَ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 مَلْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَوْ بُكَايْتَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ نُذَرُهُمْ أَن يَفْكُون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ لَكُمْ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا نفعا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 قَلُ وَأَضَلُّ كَف رَ وَضَلل وَسَو السَّدل لإنَّينَ كَفَونٍ بَنِي إ الص إلَ علىى لِسَانِذَا أودَ وَعتَ بِن مريم ذَلِكَ بِمَا عصَ وَكَامُوا يَعتَذون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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يَأْخُذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الأيمان.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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذام رجس من عمل الشيطان فارتنئوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصُدُّكُمْ عن فكرِ اللهِ وعن الصلاةِ فَهَلْ أنْتُم مُنْتَهُونْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَتَّقُوا ۚ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا ۚ يَا ايها الذين امنوا لا يبنوا انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم لا يبلوا انكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماكم ليعلم الله من يخافه فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْذَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ خُرُوا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِذَوَادٍ مِنْكُمْ هَبِيَمَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ يَحْكُمُ بِذَوَادٍ مِنْكُمْ هَبِيَمَ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طعام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 جعل الله الكعبة البيت القرام قيامة بالناس والشهر القرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي القبيف والطيب ولو أعجبك كثرة القبيف فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر اقعدكم الموت قين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم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 لا نشتري بي ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إننا الآثمين فإنه ثرا لا انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لا شهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا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 وإذ أوحيت إلى القوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال القواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن نَزَّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ اقْتُلُوا تَق الله إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَقَمَّأَ إِنَّ قَنُوبَنَا وَنَعْلَم أَن صِدْقَكَ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقَتْ نَبِيَّ صِدْقَتَنَا وَنَفُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَا رَبَّنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا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 فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتَ قُلْتَ فَقَدْ علمته